يَأْهُمُ إِلَى الْبَذِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَسْقُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جعلنا حرما آمنا النَّاسُ مِنْ حولهم أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مطولا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم